بوك تو تريست إديفت تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون. تعطل السيارة تعطل السيارة كده إناي بلسكة بنزينوستانسيا؟ اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود ايمم سبوكا معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر можете لي دسمينيتيكو هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار требва ми няколко литра дизел احتاج عدة لترات ديزل احتاج عدة لترات ديزل нямам повече ليس معي بنزين بالمره ليس معي بنزين بالمره ايمتى هل عندك جالون بنزين احتياطي هل عندك جالون بنزين إحتياتي كذا مكت السأ بعد بال التلفن أين يمكنني أن التصلة بالتليفون؟ أنا يمكنني أن التصل بالتلفون ترظم بتنمشت أحتاج خدمة صحبي سيارة؟ احتاج لخدمه سحب السيارة ترسيا رابوتيلنيتسا ابحث عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح سوتشي سي لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سياره كاد ايناي بليسكيت تليفون يوجد اقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون ايمت لي موبيلن س سيبسي هل معك جوال خلوي هل معك جوال تريب ني بوموشت نحتاج الى مساعده نحتاج الى مساعده اتصل بطبيب اتصل بطبيب ازفيكايته اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه رخصتك من فضلك رخصك من فضلك شرسكة في الكشك رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك نفتوم رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك